قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعاءي وبتها لي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري أدعائي وابتهالي لي شاهد لافتقاري فل هذا السر أدم في يساري وعساري. أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فادعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثنه قبل أن يفنى صباري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهدني لي بافتقاري يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العصر ويأتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا سريعا يا عليما قد تحقت بعجزي وخضوعي وانكساري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فادعائي وابتهالي شاهد بافتقاري لم أزل بالباب واقف فارحم ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي ولحسن الظن لازم وهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري خد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فادعائي وابتهالي شاهدني لافتقاري حاجة في النفس يا رب فقضها يا خير قاضي وأرح سرّي وقلبي من لذها والشواضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشيعالي وادثاري قد كفاري علم ربي من سؤالي واختيالي فادعائي وبتهالي شاهدني بافتقاري.